الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد المصنف رحمه الله وإن وليها أو وإن وليهم لا ولا أو أو لا أو إن النافيات أو لا من أو القسم أو الاستفهام بطل عملهم في اللفظ وجوبا وسمي ذلك تعليقا نحو قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا مضى معنا جزء من هذا المبحث وذكرنا أن ظن وأخواتها أو وأخواتها من حيث الموضع لها ثلاثة ثلاث مواضع إما التقدم ظننت زيدا صادقا هذا تقدم على المتدأ والخبر ظن وإما توسّط زيدا دعه صادقا دعه صادقا زيدا ظننت صادقا وإما تأخر زيد صادق ظننت إذا هذا الموضع الأول هو التقدم الموضع الثاني هو التوسط بين المبتدا والخبر الموضع الثالث هو التاخر عن المبتدا والخبر اولا التقدم الموضع الأول يجب الاعمال ما معنى الاعمال يجب نصب المبتدا والخبر بالناسخ ظنا. واضح ظننت فعل وفاعل زيدا مفعول اول وصادقا مفعول ثاني هذا قول الجمهور وهو الصحيح وقال الكوفيون يجوز الالغاء هنا وقال الكوفيون يجوز الالغاء هنا وهو مذهب ضعيف المساله واضحه اذا لا, لا الالغاء يعني عدم العمل تقول ظننت زيد صادق هذا معنى الالغاء يعني لا تعمل ظننت زيد صادق وهذا غير صحيح على الصحيح واجازه الكوفيون اما واضح يعني لا يجوز ان تقول ظننت زيد صادق يجب ان تقول ظننت زيدا صادقا اعمال الناسخ وهو نصب الاول والثاني الان في التوسط زيدا ظننت قائما او صادقا هنا يجوز الوجهان يجوز الوجهان الآن يجوز الوجهان على السواء عند كثير من اهل العلم من النحات يجوز الوجهان على السواء يعني يجوز أن تقول زيدا ظننت قائما أو صادقا و زيد ظننت صادق يعني الاعمال و عدم الاعمال واضح يجوز الوجهان على السواء و من يرجح الإعمال ومنهم يرجح الإهمال يعني عدم عدم الإعمال هذا الموضع الثاني وهو أن يتبسط الناسخ بين المبتدأ والخبر الموضع الثالث هو التأخر أن يسبق المبتدأ والخبر الناسخة وهذا ماذا يجوز فيه؟ يجوز فيه الوجهان قال كثير من النهاد يجوز فيه الوجهان وهو الاعمال والاهمال والاعمال ارجح والاعمال ارجح ومنهم من منع الاهمال واضح قال لا يجوز الا الا الاعمال آه عفوا لا يجوز إلا الا الاهمال فتقول زيد صادق ظننت وهذا هذا الأقل زيد صادق ظننت يعني لا تعمل لا تعمل الناس واضح لماذا لتأخره زيد صادق ظننت واضح المسألة الآن الان ماذا قال مصنق قال وإن وليهن الها هذه على من تعود وإن وليهن على النواسخ على ظن وأخواتها واضح على ظن وأخواتها أي إن ولي ظن وأخواتها هذا هذه المذكورات فبطل عملهن وجوبا اذا ولي الناسخ وليه اي جاء بعده وليه اي جاء بعده مباشره فهنا اذا وليها ما اذا وليها ما او لا او ان هذه تتصف بانها حروف نفي قال النافيات النافيات صفة لما ولا وإن هذه حروف نفي واضح؟ إذن هذه الثلاثة او لام الابتداء إذا ولي الناسخة لام الابتداء أو القسم أو القسم أو الاستفهام ماذا يحصل؟ باطل أي صار باطلا باطل عملهن في اللفظ وجوبا عندنا لفظ وعندنا محل إذا بطل العمل في اللفظ ولم يذكر المحل فمعنى أن العمل في المحل باق واضح؟ قال باطل عملهن في اللفظ وجوبا ويسمى هذا تعليقا ويسمى تعليقا ويسمى تعليقا الان نشرح هذا الكلام قال اذا ولي ظننا تقول ظننتم ظننا زيدا صادقاً. الآن ظلنا عملت او لا؟ عملت النصب في المبتدأ والخبر فنصبتهما لان نأتي بما علمت ما نطبق الحكم يبطل العمل واضح؟ يبطل العمل علمت أو ظننت ما زيد صادقا ظننت ما زيد صادقا واضح لما لان هذه الحروف لا يعمل ما قبلها فيما بعدها لا يعمل ما قبلها فيما فيما بعدها فهنا يبطل العمل الذي ابطل العمل في اللفظ هو دخول ما هذه النافيه فزيد مبتدا وصادق خبر وما وما دخلت عليه في سد لا نقول في محل نقول سدت ما سد مفعولي ظن سدت ما سدت مفعولي ظن لماذا ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان هذا المحل كان مفعول اول لظن ومفعول ثاني لظن لما دخلت ما امتنع ان يظهر المفعولان واضح فهذا المحل, المحل الذي هو لي مفعول ظن الاول ومفعول لظن الثاني ماذا سد مسده ما المبتدا والخبر وهما في الاصل ماذا لو لم تدخل ما فهما مفعولان لي لظن سدت مسد مفعولي ظن لو ادخلنا لا نقول ظننت او علمت احسن علمت لا زيد صادق ولا عمر لا زيد صادق ولا ولا عمر علمت لا نافية زيد مبتدا صادق خبر وهذه الجملة لا وما دخل عليه سدت مسد مفعولي ظن أو علمة نقول إن مثال؟ هه؟ آ في ما لقد علمت ما هؤلاء ينطقون لا نرد إن علمت ان زيد صادق علمت ان زيد صادق وان هذه النافيه ان هذه النافيه كما في قوله تعالى ان الكافرون الا في غر ان اي ما الكافرون الا في غر وهنا علمت ما زيد صادق لا من ابتداء علمت لزيد صادق القسم ها؟ نعم علمتم والله زيد صادق هذا المثال صحيح لا هذا المثال لا يصح اقرأ المثنة اقرأ المثنة من الأول فإن وليهن أعرب أعرب لقد صرحت هذا الأسبوع الماضي ما حضرت حضرت الحصة القالة السابقة السابقة قبل الأسبوع الماضي حضرت إيه؟ قال تابعوا معي وإن وليهن ما هنا فاعل ما أو لا ما عليها أو إن معطوف عليها فهي مرفوعات النافيات صفة لهن فهي مرفوعه او لام الابتدائي او القسمي هل قال او القسم ماذا قال او القسمي اذا القسم يعطوفه على من على المرفوعات او على المجروره على المجروره اذن ما قسم معطوفه على الابتداء واضح الان او لام الابتدائي او لام القسمي المفهوم الان لا ليس المثال نفسه ليس المثال نفسه لماذا عندنا لام الابتداء وهي الواقعه أو تدخل على المبتدا وعندنا لام القسم وهي الموطئه للقسم أو الواقعه في جواب القسم واضح فان وليت ظن لام الابتداء ليس القسم في حد ذاته اللام الواقعه في جوابه من فهم الان لاحظوا جيدا ماذا حتى يعني تفهم الشارع الشارح الناظم ماذا يقول او الماتن صاحب المتن قال ان وليهن ما أو لا او ان النافيات اي هذه هي التي تلي هي الفاعل او لام الابتداء هي الفاعل او القسم القسم لو قال او القسم نمثل بوالله او تالله او نحو هذا لكن قال او او القسمي فهو معطوف على الابتداء اي لام الابتداء ولام القسم ثم قال او الاستفهام مرفوعه كذلك فهم الان لهذا المثال هنا لا يصل مثلنا بما هل مثلنا باللام هنا بلام القسم لم نمثل بلام القسم مثلنا بالقسم والله واضح اذا لا بد ان ينتبه الى هذا فقال او القسمي اي لام الابتداء او لام أو لام القسم مثال على لام القسم الآن مثال لام القسم ظننت ظنن ها فلنتم احسنت لا يصدقن زيد في كلامه في كلامه نقول فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد زيد فاعل في كلامه جاره ومجروره متعلقه بيصدقن والجمله حل او سدت ما سد مفعولي ظنّا سدت ما سدّ مفعولي ظنّا واضح الآن نفهم لأن هذه اللام لو أعربنا نقول لام واقعة في جواب القسم والتقدير ظننت والله ليستقن زيد نفهم ظننت والله ليستقن زيد ومعنى هذا الكلام مصنف يعني لو ظن القسم فإنها لا يطلعام له تقول ظننت والله زيدا صادقا فتكون والله جمله اعتراضيه بين ظننت ومفعولها وهذا لم يذكر النحات على انها مبطله للعمل انما الذي ذكر هو لام اللام الواقعه في في القس بما مثلا المصنف في الشرح <تصفيق> او الاستفهام مثال على الاستفهام ذكر مصنف ها لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا ها ولقد علمت لتأتيني هكذا لتاتين, لتأتين. منيتي من ان المنايا لا تطيش سهامها واضح نفسه تقريبا الان لنعلم اي الحزب الاستفهام له وجهان الاستفهام له وجهان الوجه الاول ان يكون المبتدا او الخبر يعني احد ركني الجمله هو اسم استفهام او ان يكون حرف استفهام داخل على على المبتدا والخبر الان الوجه الذي ذكر المصنف هو قوله تعالى لنعلم اي الحزبين يحصل ما بذو امدا من يعرف لنعلم لنعلم من يعرف ايها المعربون من يعرف لقد جاء المعرب ولا حسين لها عليكم السلام ورحمه الله لنعلم اي الحزبين احصا لما لبث امدا لنعلم الحسين تعالى مثل الموارث وجوبا ام جوازا جواز احسنت لنعلم فعل مضارع منصوب بان مضمرة جوازا بعد لام التعليل ايه والفاعل محمد مستتر احسنت تقديره نحن اكمل محمد <تصفيق> أحسن خبر مرفوع خبر صحيح أحسن خبر في محل ليس في محل خبر مرفوع ورفعه الضم المقدر. لو قال اي الحزبين اعلم واضح احصي اي الحزبين اعلم مرفوع ورفعه الضمه المقدرة منع من ظهورها يتعذر لانهما قاصور لما لبثوا متعلقه باحصى او اللام وهذه صله الموصول لما جار مجموع متعلقان باحصى ولبثوا صله الموصول امد واضح الان اي هنا اسم اسم استفهام فهنا المبتدا هو اسم استفهام و الان المبتدا أو الخبر او هذه الجمله اي الحزبين احصى سدت ما سد هذا مفعولين نعلم فهم لأن قد يكون الاس... الاستفهام خارج يعني داخل على المبتدا والخبر كان مثلا كان تقول ها علمت هل زيد قائم علمت أزيد قائم أم عمر أو علمت أزيد قائم أم, أم عمر فهنا الهمزة سد منعت أو علم منعت علماء من من العمل فابطلت عملها لفظا وبقي العمل محلا فنقول الهمزة دخلت عليها والجملة في محلي أو سددنا نقول في محل سدد مسد مفعولي علماء الناسخ واضح الآن المسألة إذن في قضية الإلغاء مرة معنا أن الناسخة قد يكون في أول الكلام فاذا كان متقدما فلا يجوز الالغاء بل يجب الاعمال وهذا هو الصحيح خلافا للكوفيين واجازه الكوفيون اذا توسط الناسخ بين المبتدا والخبر ففيه وجهان على السواء عند كثير من العلماء يجوز الاعمال ويجوز الالغاء او الابطال اذا تقدم إذا تاخر الناسخ خو... اذا تأخر الناس خو... ف آ... يجوز الوجهان والإلغاء أرجح وعند بعضهم يجب عفوا يجب يجب الإهمال يجب الإلغاء يعني يمتنع الاعمال التعليق هو إلغاء العمل لفظاً وإبقاؤه محلا أو ابطال العمل لفظاً وإبقاؤه محلاً والتعليق يكون بأمور والمعلقات هي حروف نفي وهي ما ولا وإن أولام الابتداء أولام القسم ليس أبقى هنا لاحظوا القاسامي معطوف على الابتداء, على الابتداء لام الابتداء أولام القسم أو الاستفهام هذه هي المعلقات التي ذكرها المصنف رحمه الله هناك تبقى بعض المسائل الأخرى من اقتره المصنف في هذا الباب ربما نأتي عليه في متون اخرى مساله حذف المفعولين أو حذف احدهما وبيان بعض الافعال التي ذكرها المصنف رحمه الله وهم وقضيه التاخير او التعليق يتعلق ببعض بعض الافعال ولا يتعلق ببعض الافعال الاخرى هذا ما يمكن ذكره هنا في هذا هذا الباب كما قال المصنف باب الفاعل بعد ان انهى الكلام عن الجمله الاسميه وما يتعلق بها من احكام وما يتعلق بها من دخول النواسخ شرع في بيان احكام الجمله الفعليه فقال باب الفاعل او باب الفاعلي قال الفاعل مرفوع فقام زيد ومات عمر ولا يتأخر عامله عنه ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع بل يقال قام رجلان ورجال ونساء كما يقال قام رجل وشذ يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل أو, أو, أو مخرجية هم أمم خريجية هم